أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم تعباً ولا ذل أولئك أصحابٌ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا نَأْتَعْبُدُونَ فَكَفَأَبِلَ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عن عدادتكم لغافلين هناك تولوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يخترون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كرمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أعوذ بالله بسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حامرة إنا أقبل ربا ترية الى هذا وقمضها سورة يونس تعالى سبحانه والله وحوه للذين أحسنوا الحسن وزياد للذين كويوا إليهين أحسنوا ونالك سميليه الحسن الجنة إليهين هي وزيادة واحد جنة كبلا جنة, جنة سبحانه الساس رسول كان القفى صلى الله عليه وسلم حديث بلن من الضيارة سيطاعي إلهي أرجيها سبحانه وتعالى ضدك الدون كان ملكي الجوغان إحسان كالسمايي خير كالسمايي إلهي أطاعي وحيليئين الحسنة جنائي وزياد جنائي زياد إليهن وإلهينا أكام ولا يرحق ضوار مهي وجوها مجيال كورا قطر بار ولا دلة إيه دل من وجه وكب وروي مهي وألله سبحانه وتعالى سد جعله أقل كأنما أقشيت وجوههم قطع من الليل مظلم ثان أسس صعد وجهون لغوار كم هاي وألله سبحانه وتعالى مدو هي فارفمه هي مروق ولا ذلة لغوار كم هاي وجه خضب ولي مهاي هؤلاء قوى أصحاب الجنة وجنات أصحاب ثاني هم يجوب فيها جنات لحيذين خير دون قوارياء والذين قوي قصبوا سيئاتي سيئاتك أسبوعك لذلك فمان تشقيسته إلهي عاسيك جزاء سيئة فمان أبع المركز بمثل هوا إيضا وكارو حتى لو اللائم اللا هي السلحة صنعي ويسابعي هم باللع المرأة سواء للعيوم أبدو الثوان سميه الثوان أبدو لواطا سميه لواطا لو أبدو هل سميه هل انتو سميه إلاك بالواء المرأة سمهان وشعي wa hadbawleysa marka kuwa xumaanta sameeyo iyahaa caasiy dillaa dillaa taagalaayo damaanaddu waa jeekeyaha ma aha damaanaddu waa diloobayaanoo rasuul sallallahu calayhi wa sallam ka yiri waxa la keenaya dadkii iskiibrin jiray ilaahay caasiy iyow oo quraan jaaleeb oo sawir tabiyaan kum kaahu marka ruuxa mid ilaaliyo ilaahay xaqsi kaayl mahiyaan u إلهي سبحانه وتعالى عذاب كه وعذابي وحقد القضاء قائل على هذي المهي كأنما وريده وشيد رضواري وجوههم الجالكورة قطع عن قبل ومن الليل يهينها مظلمة حاله ويهين كثمن ذو يهين مذو قيب كملا إن وجه القصر هذا ملته وجه سوء ملويه وراك قوس أصحاب النار والنار تكو السحاب الله إن كان دهبهين الجوكسة كوهم بيها فيها النار تجدها يخريدون أحوارها ويوما نحشرهم ويوما نحشرهم يوما نحشرهم أنصار شرنا جميع عن ذلك الوضع مخلوق الوضع ما نصوره ثم نقول ونقول لنا للذين أشركوا إلهي شركوا ووسمي مكاركم إلجموا مكاركم هل كنا نجوك هل كنا نجوك على ضحي هل كنا نجوك على ضحي أنتم جيبتك وهذا هلك إنها تغاقن فزيّلنا أبو ألي وانسى كالسراني بينهم وإغياموا من انتي وعلى كالسراني وقال وحيدهم شركاؤهم كوي أي إلهي عليسة أي كسيان ما كنتم ميزانة هين هي أنا أنك تعبدونك ونعاوده أنك ميزان نعاودين الشيطان بالعاودة فقال سيدها يا أبو أليس مهانا وتعال معلنك ضدك ورن وذكر يوم معلنك وشكاة ضد نحشرهم جميعا ضدك فصاح عشرين كما نقول وحنقول انه لا الا دين اشركوا كل شيء شركه او سمي مخلوق في مكانك هل كينا هاد اللي مكانك هل كينا جوق جوقتك أنتم ها انتم ايدينك يا شركاء وانقولوا شركاء ايدين لها شركاءات قدتين والهي هو اللي وجدين فذيلنا وان صعاي وان بينهم يغمون انت على خمراي وركاسه وقال شركائهم كوي شركاء وأحاه وحي الله إنه إلهي وحصي عن ما كنت ما إذا نهي أنا تعبدون فكفى بالله صلحا ولي كوي علوا ذا جن جيران وإله إلا هذا القدير فكفى بالله إلهي بقُفلًا شهيدًا مرخات بيننا وبينكم يجِّش شركاؤه ذي الصلاة لي كوي علوا جيران واسفه كوي علوا جيران بس هذا يو أننا ما إذا نعوذين برآء كارع عوذين إلهي سبحانه وتعالى قُفلًا شهيدًا مرخات بيننا وبينك إن كنا وحانه عين إن وشان يكون وحانه عين عن عبادك عبادين أن عاويس إن غافلين أقوي إلا سن ويمان أغرم وح أنكو بين أن عاويس مجري سيدام بن عاويس إلهي وطريقنا لك هالكاصة تظل لامتحانه وفره لوجري كل نفس ما أسلفت وح هرم صطيع من خير أو شر وح هرم صطيع خير يدو شري هيبة رأب جانت لك لي وقبض سبلي وات عمل خارج جزية هناك على قصة قبل الله امتحانك وقال له كل نفس النفس قصة ما أسلفت وهي حر مرسطي وهدوا ذاتك والعريل الله إلهي حقه قال مولاهم ورقوا ذاها الحق يدبطه مولاهم الحق إلهي قال مولاهم ورقوا ذاها يدبطه حقها أيها الله مالك هالك اللي قد يريه وإلى انقيامه بالتقناه وضلوا وحارهم عنهم قوة حقه إلهي وحلوا ذاكي ما كانوا ها يسروا قوي أبرتوت بنت أورين جرينه إليه وخللينه وكواسه في النوترين والنوشة في عيانه ويباباب قلوا حاتنا هذا نبي الله انفانده من يلزقكم يا إذن طيب من السماء حق السماد والأرض حق بلق أما يملقه يا إذن هيا السمع مقلق والأبصار أرق ومن يخرج يا سوسار الحي كنول ميل ميت يا كسوسار ويخرج الميت يا حدنا ميت سوسار من الحي كنول ومن يدبر الامر ادون كان امور تي سيام مامورو اوميد ادون غا كخايو ميد كينو ميد دلييو ميد قيدييو ميد مومن كدغو ميد غال كدغو ميد قاني كدغو ميد فقير كدغو ميد جيفيسيو ميد عافيو ادون غا يساو مامورو اوروقا كينو وخ كل اهيا فسهقون وفيدها الله انت يا صائم مكتل دو الله وداي فقولوها حتى فستقون حتى. ودسوو غاريسان ميداي كعفسان <سؤال> إلهي سبحانه وتعالى محارق عشيسة محارق شلك وقصة مينيسة مع الغير كي إلهي عبودي سان معه إلهي سبحانه وتعالى أمرك وقعدن اللعين محارق بنيسات كتابك سود يهداك سواح قرنيسات من ثمين الدين توفيك على أوله هي إلهي نوح عبوره وها البلاد جالد ولي قد مددين غادي بديدين وسوفيت كعبال الله قلوا محارق من يلزقكم ينصها يا لكير زق والارض قل كيا نوارن يا ككان راب كولد ilaa ridoo kale cunoo xoolay cunoo inagaa cunno wax nooladhan waa roodka sanalada keyd iyo waxa dhulka soo saaray nidiru la way nol mid jeetay la noolaamay walba dhamaanay ama yamliku sam'a wal absaari yaa indaha iyo jegaa inna hayow maskaxay indaha iyo aragow yaa markii horey sii hadan waka qaad ku doono ka dhigo soo dhagay qabay yaa marka dhagahay iyo yaa maqalka iyo وعيدين هايوا نكاقا لنا ونعنوين كلاهين بحسوسين سبحانه وحسوا الهي الملك ومن يخرج الحي حي يا كصص الميت مرد انت حقي يا ميت كصص عارو وأو كنت هذا شمرت كصص بحي سو وقيت ونوري هذلك كصص بحي وحي ميت وحاكمي لها الروح قالوا مومن وكصص قال مومن دواني وخرج الحي ميت ومن الميت كي لها الروح وكصص ويخرج الميت حدايا كاسا سالي ميل حي و فكنت و ميل شمرت اسي كاسا بخل ميل و ما ميل يدب الامر يا مام مخلوقه امور امورتي سياما مرو انت صار انك تعيش فسال قولوا الله بيديه دونم بالي سبحانه فقل واحد جوابه ساتا فذلك كنا صعيلا انت سريعه ربكم كي الله هو هو المعبود تاوي له waxay diidan waa ciyaada waa inay kali ilaahi subhanahu wa taala u sii yaan ee wixii ka hor in ay tassaruftu way ogalayo karigi yahay oo cid wax ka kaanta الله jirin falaalkum keenna aad sida u qirteen in waxa soo dhaleeyahay allah باذ الكو بعدني هي او انت تصودبه ولي هي أنت سو شيطان بوله لكن حق واحد اله هو حق وكلي رسوله هو حق الرسول كتاب هو حق وكلي ولي وهل هل كان كلي هو, هو حق قبل لو هذا هو هل كان قبل ما حق بعد لكن فماذا بعد الحق حق ما حق كذا بيه لا ضرار وبعدين مريد وحن حقينه ونوبعدين فانا تصرفون لحين. حق كي يا رسول كي يا حق واقع كلي السالو كذلك حق كلمة ربك عال الذين فسقوا كذلك كما حق على هؤلاء كلمة ربك الله لعن الجهنم وحق كلامري وإلهي شنقي يايو لهذا الك إلهي وقود عينه لعن الجهنم ودشوا وقود عينه إن جهنم لا جُرَّ، لمَ هنُنكرَ مركَوِي؟ منَ هنونَ يَنْ؟ كذلك كما حقَّت كلمة ربكَ هؤلاء على هؤلاء قوى، وقرآن كورن سي كلمة إلهي قوى جبتها إن النار قرآن وإن هنون كذلك سافكر حقَّ هو جبت كلمة ربك على الذين قوى تشرد فسقط تعالي إلهي كله بحيق إلهي داعي سي كبح الشيطان الداعي أنو بيول أيمنون قوى إلهي حق كبح التعاليس مروا مينان إلهي يا كتاب طي رسول قل وحات هذا هل من شركائكم شركة كده متمدية من مد يبدأ الخلق مخلوق بالله ثم يعيدوها تنسوء عينيو قل وحات هذا الله بالله إباع يبدأ الخلق بالله سماح ضيطة أضيطة مخلوق وحيدونه هانه وغيرون جيداني يكينار كم يهدونه مركوا رياب بالله يا وكياني الله إياها دنا مركوا يهدونك ثم سوء دون الله قولوا حتى الله بيبدو الخلق بلا سمع يعيدو فأنا أثق فيكم ورسائلك سبحان وترسلا إياك أعدك رسايا حي ودك تنام كون هذا الشرك الله إننا مخلوق بلا نين هذا نسيء للنوم إذنكم سوء فأنا أثق فيكم سئ قل يحب هذا حال من شركائكم شركان من كبدين من مد يهدي إلى الحق حق تصوي قل حتى هذا الله إله يباه يهدي للحق إله يباه حق رفض دون تصوّد أفن يهديه إلى الحق حق قانون يوضك حق تسا أحكمي حق نابن أن يتراعي الله عب أم من مسمم ومخلوقها لا يهدي أنا سو هنوني كريم سو وضد قاضي له أنقرن إلا أن يدعين له هنون يوضي له تصمويه فما لكم نحاجم كن عكيفا تحكم سرحكم يسمون إلهي جل سبحانه السبع صاح أنت تكلح عتين شادو كلح قوة أن لو ضد الله مريم وهي روين بالا بريسك رايكو او ايندا قبيسقو قولو حاجرا هل من سوركا شركين شركارينا مكميده من مد يهدي الى الحق حق تصددكو او كونوي قولو حاجرا الله الهيبه يهدي الى الحق الهيبه حقا هنو كونون يروح فدونول افمن يهدي الى الحق افمن خالق يا الله يهدي الى الحق حق حق كونويو دكه حق تصد احقوم يأحق نواب بضن أن يطبع إلى الرعب أمن من المخلوق بحق بضن إلى الرعب لا يهدي سوء أن هنوني كريمه ونفسه أن مال الأمر الكريمه إلا أن يهدى إلا الله أنه يهدي موين كيف يتحقون وما يتبع مرة عيان أكثرهم بضن كل إلا ظن المرم موين وحسن يأس من الله يهين وحسن كسر عن المره مرهونة وحسن يأحق مره وحسن يأحق مره إن الظن لا يغني من الحق الشيئ وما يترفع مهرع يترم بالنقد إلا ظنا مربويا إن الظن مرهون لا يغني مدة من الحق حق حق حق جس شيئا إن الله جل عليم وقيم على روح وما كان هذا القرآن أن يفترى مصدر تجاره أن يفترى إلا بيان أورث من دولة إلى سكرين إلى روح إنسان سك أورثه ورأنك سكرين مصدر تجاره من الرواي منكر في ذا سبحانه وتعالى وما كان ما أهانينه ما دعي كارثة هذا القرآن القرآن كا كان أن يصلي إِنَّ لَأَبُورَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكن ما أحمد له أبورن كريه ولكن التصديق الذي كثير رومي تسوي كيف الروماني يبين ده يستكبري كوري يسألكن أي روماني وتفصيل الكتاب أحكام تأيوك العذيني وحيله فإن العدي يسألكن أي العذيني لا ريب فيه شك مر كتاب كن مثل بالعالمين وقع هذا لا أجهز قيمة شك مر أم يقولون موحياه اختلاف نبي القرآن كان أورثي قلوا حاسة هذا فاتوا بالصورات مثل حضنا على وق أورثي وكل جيه أنت ستكتان كلين هل صورة القرآن كان خلاك ين حوال نقطتان وجا من القرآن قلوا والله يئنا عطينا إيو حوال نقطه فصورت كلها أنت ستكتان هل صورة كلها الله يمد هذا يفهم إذا لا يما كله بصورة مثلي ودعو ايارقه ما نصدعتم اد الاودان ومنذ لا اله الا الله وحي لا اله الا ربي مخلوقون اس ايار ان كنتم صادقين حدا إن ان بل قرانك رسولكم او من ابورن كره كذبوا ويبيين ما لم يسيدوا وحينه كو بين علم روحنا وها جهل كان هي علي ويهي واحد جاهل كتودا وعاد واجب هبنقو ايه وخي كوغو وختربنا نأخذ شيء عن جهل كتائ ولا نعيساوي فضلك بسنس بالكذب وويبنيا بما لم يفهموا حين كون في علم علم يستعين كون ولم يأتهم وين من تأويلوا قرآنك وحش شيعي على بكريه وحش قرآنك أنت وشيعي ولم ينعرف الله سبحانه وتعالى كذلك ساصي كذب ويبنيا الذين قوي من قبل هي كوري كون قوي كوري سكون القرآن كوبنيا أي يقول كوبنيا القرآن في الرسول إله صدره خنكور الرسول فنظر في كيف سلك كانوا هؤلاء عقوب الظالمين كوي إله عصي وجباله ألب صلاحيك قد المسيح كذلك ولما يأتي مكويه وما إن القرآن كوا وحى الشجيو فسر كيس وما سعدانه هذا هو خبر عيانه كذلك سيكون كوبينيا فصوص أو قرآن كوبينيا بيكتذب الذين من قبلهم فانظر فيني كيف كان عقوض الظالمين ومن هو حكميذا من مت بعد كميرا جارد يؤمن به الروماني ومن ضبط حكميذا من مت يؤمن به الروماني ومن هو حكميذا من لا يؤمن به من القرآن كروماني وربك رب جباع علم وإعلمن بالدين كوا إلهي دول كيس في السالين كي أيوه عاصني وجعل الله إلهي يعطيني وإن كذبوك كنويلهن حار هداك فقل وحات لي عمل عمل فيغان لهن ولكن عملكم بلدي اذنكم عملكن لي كن انتم اذنكم بريئون بريئاتك فيما عملوها سمين وانا انغنا بريئون بريئان فيما تعملوا نوالبه وحاو سمين اي لهي لهرتغ نوالبه وحاو سمين ايا لو قفسناي نوالبه وحاو سمين با لو عالمين دو ساده والله سبحانه وتعالى اذنكم بريئاتك تي وحا سمين ان بريئانك هاو كان عملت انكم فراسون ومنهم محاكمه من يستمعون؟ من مد قوة كمده يستمعون لجيسني أن تعذق ليه تسمع كان دجها له ولو لا يعقلون فاحقجرين ودجلاه عقينا مالي فرح ميدح مقشرين كثر من من ومن من هو من قوة كمده يستمعون إليك كل افانتا توسمو مركان فهدي نيوس قلب ووجل الماي افانتا تصنع السم خدغه الا ما مقشين اي ولا لا ومن هو حكمه من كو اكميد ينظرو اليك كفيلني افانتا تميا تهدي افانتا تهدي على اميا كاين دها له ولا كانو لايست حد يهن كانو حركينو جالكم وحا وحا وحا إن الله الهي لا يا مضل مذلميو الناس قد كشنكم الله سبحانه وتعالى الرحمن مذلميو وذي سميه او رها ما ويسيو كوا او هنوني كوا او باي لا سبحانه وتعالى ثق اور اسغا يقان اسغا الله سبحانه وتعالى وذي هو غن سبحانه وتعالى <تصفيق> إله يعيننا مضل مي سماهنا وتعيننا الله لا يظلم الناس ولكن الناس ذاتك أنفسهم نفط يظلمون مضل مي ويوم مارين وذكر فسيوم مارين يحشرهم إله وذاتك أنفسها شرناي كالميل كالميل بسو كأنه شاني لم يلبسوه يجون أدون كيد جون إلا ساعات من هذا ساعات مارين إن أدون كي واحد كيد جون بدون حتى يتعرفون بينهم يوم لا أي الله سبحانه قال خسره ويخسره الذين كذبوا كوي بيني إلى قائله إلهي لا يلقى المي إلهي سبحانه إلهه رتبيان وإلهي الحساب كوي بيني ويخسره وما كانوا من أهاني مفتدين فوهم وينما نرينه إلهي فهضام ختصنوا بعد الذي كي قيبي نعدهم أنويا واهن أقابط أنويا واهن أنت شريين من كتابك شريعي هذا قيبك مما جو ختصنوا أو to faanaka ana anku jille fa yenan marjaa laba goorow meel kale naga aadi mahaya hadan kusan dewaasid a tabtay waanad waan aragtay waanintu waa adba haday karow dimato iyo adoonkan si joogana anaga naso noqonayna intee ay waafasay subhana wa ta'ala wuxuu wiyay qeeq kamidaho kuuu waayay wakii god ka fog walaal كواذ هو وين إلهي سبحانه وتعالى دين كتابك كسيو رسولك بيني وإيمان ريانك هدّام بعد الذي كي نعدهم أنويا واهن أو نطفاف ينك أما أن كفر أمر واضحاً تعقصن عارفين ويسعد به بنك سنه أو نطفاف ينك هدّام كد لأنهم مرجعهم ثم الله شهيد إلهي سبحانه وتعالى وجب جو على ما يقرن روحي السماء إلهي بفرتي تستغي وينوتها نطنع وعي صمينا وين أبن نبي الله ينفع ذو من ينكمل وعي صمينا ولكل أمة أمضى أخي وحيلالها الرسول فإذا جاء الرسول مرق الرسول الكوبيين وعلى قدير بينهم وعلى حقهم بالقصد وهم لا يظلموا وآخرهم إيوه الله ظلمين وماذا قال الله بي الرسول بإلهك وصدر سبحانه وتعالى وكاعد يوم يجمع الله ورسوله فيقول ماذا يجبته فالسؤالي ممدنا ولا سؤال فرا الناس قال لي يا قسترا ايرين ولا ناس انا المصرين بالله سبحانه وتعالى يجيب على سؤالي والجواب يانا وحده وان غير سن ومادنا مركز على السؤال يا وي كبعد لحكمنا يا ضرب نجي قالوا البلدي كان رسوله الهو فإذا جاء رسولهم قضيه بينهم بالقسط ولم لا يدلون فإذا جاء امركم يا رسولهم قضيه على لا يظلمون way qoruna waxeeyn gaarad ma tahay wadac waxa dooyay way soo gaarba kulkumata raso fayda jaa rasuul adoon kanay taay wa dac wa dhi kartaa oo lagu fasan ka fayda ma ku rasuul ku yimaaday deeniyan ayaa umadii hore la karuux ku jiray qoo xaqana wa la dinjay ku raa wal harej و ugu badan waad og tahay in kuntu hada tinin saadqina adiga koq koq soo ku qoray adoo run jeegaysan waagorm oo aad dib xiseenayaan way fogaaysanayaan wax ilaahay u لا hay qul waxa hadal la amniko ma mulkiyo ee nafteena naftayda darra dibaast wala nafacnaa ma mulkiyo naftayda qoma tarikay idinka iska dhaaf waxana waxa isma yeeli karo oo oo oo karo او يرا سواء الناس دبنا يسو جيشان كرو الا ما شاء الله وحي هي دوام وهي ان كيسك ذافه انا حتى وحشيري كاي وحنا يستر كيون لكل همت الاجل بيلاض ومضر على كوا مد الاجل بيلاض اذا جاء الاجل اجل كوني فلا ساعة ولا تقدمون اجل كوني كما نورمان سعد سعدنا كما دمران اجل بلانك السغا هذا هدو يدين يمدوا عذابه إليه عذاب فيسو بياضا هدو يدين يمدوا هذين أو نهارا مال ماذا يستعجل محيت دقدق ضل بيان منهم حجي سالم مجرمون وين وحيت دقدق ضل بحيت ضل بيان عذاب كله بليدي يا هدي عذاب كيدين يمدوا محيت دقدق ضل بيان ما عظم ما تستعجلون به واحد دقدق وآخر هذين الإنسان وده مطعم مطعم أدري وين بضن أيوا عليه سبحانه وتعالى. كل أرأيتم هنا أتى بروح كورنتان حدودي ما جاء أبوه بياتا هبينما أو نهارا ما لا يستعجل ومن حيث يقدر طلب اتفاق وين أنبذنا أول ما علاه ما يستعجلون ومن حيث يقدر طلب وين أنبذنا أو وين هالمجرمون ثم إذا موقع مر كل عو أمنتم, بي دك دك سنة سنة أمنتم به علىكم مر كل عدك بسني سان أمنتم يا رماني سان به إليه به القرآن كبير رسول قال أنا يقال مر كسر الله الآن مهضة رميان وقد كنتم إذنك به قرآنك أمار رسولك أمار عذابك تستعجلون كويت ذلك تغلبون إذنك ذلك تغلبون ومثال إيجا وهدمه وهدمه وهدمه وقد ضحيوك مهضة رميان ثم إذا موقع مركب دعو وعلا بك به بهم يدعلك رميان يسان الآن مركب ساوها لدينا كل هذه الآن مئات حدير ميات وقد كنتم بذنكوها بها عذابك تستعجيون ثم قيلوا حلوي للذين ظلموا كوي عاشي إلهي وقالوا بي بوقود عدمي عذاب الخلدي عذاب كوارثانك هل تزدون مياه لذين أبا المريه إلا ما كنتم حاولين وينتكسبون أقوى كسبل واحدة لذين أقوى المريه وينتكسب كين نهين عذابك قل إي وربي إنه ويكو خبر ميدين أحاق هو أساسي كله قرآن كان مرد ضباف ويستنبعونك وكويدينين كاخب الويدينين أنه هو رمب الكولين أحاق ما حقب هو قرآنك قلوا هذا هذا إي نعم وربي ربي قلت له أرسالي إنه قرآنكو لحقوه وما أنتم متهين بمعجزين هذا القرآن يحق هذا بين الإسان إلهي كفاك كريم الإسان كعره كريم الإسان إذن كعي جيد من إلهي سبحانه وتعالى ولو أنا لكل نفس نفكس كل جد ظلمت نفت ولو أنا لكل نفس نفكس كل جد أصوه قنا الله ظلمت إلهي عاصره قالوا ما في الأرض وحلولك دح يساها لفتدت بيه وحلولك دح يساهم مالها ويسكفران لهي وعصروه ويسرى يستان أن الدعمته قوام يسرى يستان lamar raul العذاب alakum markay أركان أي ay si hoose isoo sareeystaay qoomooyin weeyagoon moojinayeen oo qudiyay wal qaqayn bayeen oo daxwada bilqas qoom laayido la mooyaan la dhimay oo waxay sameeyaan oo khayr aha aan lagu hayseen laga qarsan walaw anaa li kulli nafsin wa haddku ay ilaahi u caafiyaan oo rasuulka u beeninayaan oo quraanka u beeninayaan alla subhanahu wa ta'ala riyadun kalee u xadak galas ilahay ugu noqonayay rasuulka diide ilahay quraankii diide ilahay beenisay waxay u beeliyeen waxa ka wakaa adiga dafteed waxay dhahaday raacdan rasuul sallallahu alayhi wasallam waxad way isaan maalki jaahi maahna waxa qabil jilteen badwaa isaanu dadku waa wasina yawe islaam markii la qaadaro roor ka waa kuma maal kare mal aldhay kuwa madaxda ah iyo kuwa ee waka kuwa saa dadka ka sarrinjiray oo dadka koo dadko dhan waxay ahaayeen iyaga kuwa racsan marka wixii ad weeyeen bay u diidayeen quraan maalkihii waxa layri dibteen wax marka alsuubhana wa taala wuxuu yii saaso qudbaynay maalki ay ilaahay اينالقال سوفر ولو ان لكل نفس نفسه كل له ضوء على لا هي نفتها ظلمت اله عشراي ما في الارض واحد قلت هيس او اديو ما حد لا سين لها لفتد به واحد قلت هيس هو اسكو خولان لهي وا ان قوم لما راو العلامات العذاب في أركان او غادين ان حرسين قاليا وقود بينهم قال الحكمه دك بالقسوم لا يظلمون ala dhidi hub إِنَّ inna lillahi ilahi wa ilayhi ma fi samawati wal ard ilahi baahu wa hasamada kusugani waxa mulku kusoon baray ma xuluuq iyo maal ka iyo waxa asal wilaahi wuxuu balagar oo ku قال wa إن وعد الله وحق إلهي وحقه حق وحق إلهي وحقه وحق انت كتابك سألوه وحقه عليكم وحقه عليكم ولكن أكثر من تطبعنا الله يعلمون السلام بيه هو إلهي بأي يحيي كالنار إلهي بأي نوري ويميته كاللنت إلهي بأي الدل ربي حقه لا ترجعون الله يصدر يا. يا أيها الناس الضلو قد جاءتكم من الموعيدة وعد من ربكم حق الهبئين وإنكيم وشفاهم بايدين عافمات لما فيس دول واحد لا تكجل واحد عافني وهدن هنوم بايدين ورحمة الحايدة بايدينكم انتصر ايو ايهاي وقرآنك وحا انتصرها للمؤمنين القرآنكو يو وعدهاي وقلبها قول الله ليه وعده وقلبها ولا الجلعيه ولا السوجيه ديوه سوه iyo quraanka marka wacyi yawo oo qalbigi sanoreya oo qalbiga u jilciya oo qalbiga u qoya uu yahay shifa limaa cusdur xaggaadku mowduuca min rabbigoo wa shifa'a baa in aad samat ma waxa quraanka limaa cusdur wixii laabta ku jiray waxa ruuxa laabta ku jiray oo welwel murug مالك إلهي وقلبه فوق ريو سهنته وبرطه وكرنقنطه وكاسه وحصل رمه كاسر والشفاء لما في سدود وهدى بأييني من هنون إذن كعنوني جنّد الهي, الهي, إلهي سبحانه وتعالى ورحمة محريث أدوني آخرون إلهي إذنك إنت أيويها قرآنك للمؤمنين جعلها وحكوية خسارة كرئ قلوا حاتل هذا بفضل الله وقرآنك وبرحمة محريثة إلهي سبحانه وتعالى وإسلامه فبذلك قرآن كإي إسلام فليفرح كفر حينه هو قرآن كإيه إسلام كإيه إلهي سبحانه وتعالى فمين تلهم أي بخيرهم كخير بلان مما يزمعنا واحدة كورورين أيها مالك رب بلان واللغوصية محاك كفر بلان سبحانه وتعالى اوه كبروا أيها هل جثة قرآن كفميل هل عائلة قرآن كفميل بها الدون كردان كخير بلان الدون كردان واللغوصية محاك كر خير بغم هل اعيض او كتاب كتابك شكو جل سبحانه وتعالى قول مركا الدونك مركا لنسيها كفر هنا قرآنك كفر الله سبحانه وتعالى ايمانك كفر علمك كفر وهو قول وحاصة الى رب الله اله فضل قرآنك وبررحمة ان حليس اله ايمانك واسلامك وعاء الله الكفير فبذلك وحاصة فليسوح الكفر هنا هو Qur'aanka Ilaahay subhaanahu wa ta'ala yaa naxariista Ilaahay baa khairun ka khair baa bimaa id macaadadku waxay u orriyaano maal qol waxa tahay araytan waxa idiga orantaan ma'an Ilaahay ilaay wuxuu soo dayay la kubidinka ajrigi u soo dayay oo mid rishqiiya oo fa jaalatum aqtiyashan mid وتعالى Ilaahay idin soo dayay xaraaman iyo هذه نال لكم من نين إدميب إننا بحي بإلهي حرمين حرميسان أم على الله مس إلهي باتفترنا كبيرا أبو رميسان وبحير ذي يا صائبة ذي وصير ذي وهنا وقالوا ما في بدون هذه المعام الخارسة وحي أي قيمين جريب وقالوا هذه أنعام وحرت انفجر لا يدعمها إلا من نشاء بزع وأنعام حرم الظهور و... وأنعام لا يدعم وحي أي سمائيهم بحير ذي يا صائبة ذي وصير ذي وحامكي وك والإ إذن كنحل يستطيع وغطى لك جلي. هنا الدين كان كل استمتعبان إذن كنحل يحرم قيسين ويجيب كنحل حكا الوحا كنحل إلهي نبو إذن نحل يذن كنحل قاوس وخير الدين لكم أي سر إذن تأيه إلهي وحب وغطى لك الوافضل إلهي وحب المعرسلين قل وحا تعرائيكم ما عند الله إلهي وحسو دي لكم إذن ومن رسقا هفته هو فجعلتم أبكبكتين منه رسقي يا حجيسا حراما يا وحراما أبقى يوسان قلوا حتى اللهم إلهي بإسفام الإنكار وإسعال الإنكار ما إلهي بأذين لكم مجرد إلهي من من أمع الله ينتصرون تضبقوا أيها إلهي كبهن أورساهم وما دنوا الذين كوين مرحوظوا من قوية يفترون أبورني على الله إلهي الكذب بنا يوم القيامة محيش رامي يوم ما حتى يقول لهم إلهي بأنتك و أورته و جيري و ووسني لاي حلال لاي بحلال كوييو مخاصران انسان ولكن هنا وتعال ان الله اله الذي فضلنا علينا الهي ومد ددك دشود فضل وين سيو نحاريس سيو صاوسيناي وسكا عافيناي في الطيب لله عز وجل هي وها ادونك دحيسو وان لكن ان الله الذي ولكن اكثرهم ذلك بالان إلهي هو حاسئكم مش بريء نعمودين كان لكوبي كانكم مش بريء وما تكونوا نبي محمد ومعه صلى الله عليه في حالات شأن حال حالات محب وما تطلبوا ماخذ منهم شأن جاء حال كله من قرآن القرآن كبار الله فرحصن هذا أمير جيسن الله جاجيسن هذا دركسن حال هذا النوع يذونها النقطة شأنكم جيس بالله سبحانه وتعالى وما تطلبوا ماخذ منهم شأن جاءت كل حجتة ده جيس كماعه من قرآن ولا تعملون ضد كيوطنوا مصيصان من عمل إلا هدّت مصيصان هذا حالة كده جزء القرآن أخرناه كنا وحنا الناية عليكم تشن شهودا جوجو هذا ربنا النايو عليه سبحانه وتعالى هيد وقتها تفسدون فيه آب عمل كذا حد تعمل من عمل أما سيه النقض أما هالنقض عمل كعمل صالح هه ألا وحوجي التفسدون فيه هذا ربنا النايو مركوه ترغيد ترحب هذا العارف عن سوين الإنسان إله ويدنوجي ونكا والمرني إله ويجعلي ونكاره هذا حنان سوين الإنسان وما يعذر مقصروا من ربك ربك حكيم من ثقال ذرة ذرة وحالها وحل, وحل ميزانها من قال كو وقران جتن او يقول اما عررتن او يقول او غانتو قلان دد صارت سرعيسه صار لو دو وا ذرة وانت الميزان اليك مقرصونه في الأرض ايو ولا في السماء ولا اصغر من ذلك محقير ووحن الاركي كيرو وحدره كيرنا الىه دونك اي السماء كما مقرصونه ولله سبحانه وتعالى ستصل الى المغلية كحش الله رب وتعالى كحش الله رب الله وإله عسان ولا أصر من ذلك مجلته ولا أكبره إلا هدي جرته واحد انت قير قد تصميسان سيكتعابنوا بين بيكوصفا إلهي واركوا والمغلية هذا نويدين قرأيه ألا بلاروك إن أولي الله ولييد الإلهي لا خوفنا عليهم حفسده شاء الله ولا همه يحزن الكوامرق أيوه لا بلا دمه ما يستهوه آخر إيوه وحقه رأي way ay sawsawaynadu adduun gasaa stagen amaalaha ka cabsama haya eh ka murgim hayaan bo allee subhanahu wa ta'ala dadka awliyada ilaahay yenin awliyadu marka alidina waa kuway aamano ilaahay iyo rasuulka iyo يعني أوروك الصفات عليهم الذين أمروا وكانوا يتقون اللهم حيالين أوليد إلهي ألبه الشراء بشاره في الحياة وفي الأخيرات بشارية ونرش أدونك محالة أبو حصيري وماذا يسكر روحين وريالة ونكسون الروح أركوه أمر الله أركوه الريال ضد أركوه خير كل ريالة وابشار محالة عيث ريالة وقفرت الجزء وعنونا الله قاعد بسطاق ففطن قيد وي نمنود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح متفق رؤيضنا وفطن كابل كميد هو رؤى من كان رجلي سبان من نقطة فريدو اا صدخو قيب شتامت وا رؤيضن حق او تنو الله انه سبحانه وتعالى الرسول كان شغال من نوعها دحا خلب هو قرو من نوعه وحديث النص وحواد جعليه مكان رؤي ارجتوي raasiga qaybsan fiid marka annamada kamidaha waxan nida ba kaaga jiran qalbiga ma la kahey waas ka saaxatay wixii la arkay taweetan qaybsan marka la aragta rasuul sallallahu alayhi wasallam wuu laama sheega ruux waxay عشان بدو بتنحى هنكر، مارك إلا فشل هرجة كسر ضعيف. هذا بلاي وحنباد كقرود زي مارك هذا روحه شكته وقو فشل، عن تعينة وحالوش شعره روح في عنو كجعرو سالح حالوش. مارك هو البشرة كلها تجواريد في عنق، وحيلين ضد كوجيد يواجهها بالشاري ليين في الحياة وفي الأخرة أنا لا تبدله الكلمات إلا إذا هذا ليه سوحب إلهي سبحانه وتعالى ذلك هو الفوز العظيم إلهي سبحانه وتعالى روحه قد قول إلهي قد قول إلهي وإيمانه يتقوه وكير زاقه ألا يتقوه وارسه الليباني اللي ولا يحزنك نبي الله الحمد يصرح ممن كهو يوسف كمورو القريم قولهم قادة الله بضعه هل الله بأي قادة ليه هنا كمور أيضا عليه سبحانه وتعالى إن العزة لله الجميعا غالب هذا إلهي بأسكاله قادة قادة قدهان وحنان خفص wa ku dilaynaayo salaamka saasan ka yeelinaayo wa tartaraynaayo wa soo gabanaynaayo nabii ilahay xadaa salaam kugu sameeyay hadda waxa iska dayn weeyo hadalkaa ka murgo ilahay ku xirno ilahay tarasaa ilahay ka hoos gal gal ka يا كم رضوانك قال له هنجبان وارج ننتيسي ويري هاي وارج ت... تواكل كيس ويري هاي وارج أقانتي رايقولها أيرت هاي وارج حريقي رايقول لها ويري هاي هذا القائد ذا ان هذا الرايح ما هو الرايح بروحه ضو نصفه هاي بنعلم قولا واحد ضو نلا على كل شيء قدير ويره كريم الله حدوه هذا الده هذا الأفق لكن وحوصا إله سبحانه وتعالى هو أبقالين ما سننكر الرحول فقالوا في هذا الفيزة هكا عبس انه هكمو سبحانه وتعالى ولا يزنك قولهم إن العزة لله جميع هو السميع العلم قالوا قالوا إلهي إلهي وامقل وانا إلهي علم وإلهي إلهي واجهدهي شوحه الروم إلهي باناكارك إلهي واضغ يده إلهي كحرم على براره إن لله يوحى من مخلوق في السماوات قسوبا ومن مخلوق في الأرض قسوبا وما يتابع مرة الذين كوي يدعون آي عابد يانه من دون الله شرك الذين كوي يدعون من دون الله إلى سكين عابد يوح شركاء مرة عصناه يتبعونا مرعها عيان إلا الظن مرمومين وحي مريان النقطة وقود حسوي هودا من يحكل مرة عيان حجاه وح عابد سبحانه وتعالى هود وَا إِنَّهُمْ مَا هُمْ مَا هُنَّ كَوِ إِلَهَ غَيْرِكَ اعَوْدَة إِلَٰهَ يَخْرُصُونَ قَوْعَ قِيَاسٍ بَيْنَ شَيْءَيْنِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا بَدَأْنَ وَخَلَقَ لَهُمْ بَيْنَ نَقْدٍ أَرَأَيْنِ اللَّهَ مَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَطْبَعُ مَرَّعَ هَيَّانَ الَّذِينَ كَوِ يَدْعُونَ اعَوْدَة مِنْ دُونِ إِلَٰهِ را كما مره على ثنائيه تدعون مره عيان الى الضن حيغان وحي رعصين ومر وانه ما هم ما هن الا يفرصون. هو بين شيغيه مويه هو حقياصي هو اله الذي كي وجعل يا لكم لاجلكم انكر درتكم الليل والنهار الليلة الليل بويا في شد الدكت ما مانتي ذلك يرفاتك اي و و حين ما حدثت كو دعي او مسخله ي بدنك كذا حدثت وغنصتكم wa naharan ilaahi wuxay yaray idinka dertin mufsirn mudhi an nidifayyo saddex qisatan oo ku noolay urajartan inna fi dalika habayinka iyo maalinka minna saa laga dhagay minna saa laga dhagay la ayatin ba kusugan ka kan balasan kan balasan oo hatta uu eh kan wax loo uga tagay oo kan garinay hadaba uu ka meera takhtaa waxa ay dadu habeen ki maalinka dhigtay maalinkii habeen inta badan ee قهرنا النوادس هذا عدل قهره. هذا نحن الأركب الأغيا. بروق هذا يوكان يوحدا كتاب بثان ذكر سبب. بقوه بلانه. حتى حنون يمشي كي يوكان. بترى بلانه. لفكرة إنه ما سبحانه وتعالى حجز لله. مرق سبحانه وتعالى هو إلى جعل لكم ليه للتسكن وحسنه عندما نسطط وكبه لم يكن تطلب الناس ففاة هذا يجب أن يكون في حوالات حوالات تسوي على من يسو هذا يجب أن يكون في حوالات وكذلك يجب أن يكون في حالة وكذلك يجب سبحانه من حقوق سنة إله تسكن فيه وأنه لنمو سلم بإله الكرد مدئة الله سبحانه وتعالى صرادك الكوية كوار الله الدون كن هبين الله عليكم ليلة سرمدن إلى يوم القيامة هبين ونادن هدن ثان هدن وهبين ووجير هدن حتى نوره خرده ما نكوار توصي هبين ما حشره من إلههم غير الله هي تجكم بالليل أن تسكرون فيها يا الهي غير جوه اذن كان الهبي الدقتان قونصتان ما اله غيره يا ياتيكم بالضياء ان هذه الهبي ان جلت لغا دغلا كواريا اذن كان لا يفتن يا مالك هل تسمعون ورمادي مقشان بو حبي ليسوا وها إنسان سني صوماركا ايغو غرتا ان في ذلك الآيات ان قومه مالك من سلمت عاد باقصوا الى غلش يا لكن الهي كوغرث لقوم يسمعوه قالوا أبو حي الله اتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى ما يقوله علو كبير إله إلمه سبحانه إله ونزهاني إنه ولد صميش إله هو إله الغني هو, هو ولد وقبهاني عندما أولاده أبهان هاد يراد حنو صنع يساو حنو صنع يساو حنو صنع مدكو للجو وكاعد ذا روحة إلمهاني وار هادو حنو صليه هادو قوو بيه وحبه قواني وحبه قوتره وكوه ديغي وكا كاما اران تلو ماركا كانت دشاهوات قودة دي حال كانت دم كاما اران تلو إلهي سبحانه وتهوه مخلوق وردمه له وحبه باحض مره مباحظ سبحانه وتعال هو غني ويتنم قالوا هلئي تخلى الله ورده سبحانه اللهي والذاني هو الغني لهو مخلوق وردمه هو حتى المرأيب إلهي يباين ضرقة عين كامرمى وإلهي كامرمى لكن إلى كريم أذكر الغني أن تضل فقراء والله هو الغني لو سُله إلهي من هو ولد أوبهانية ما في السماوات سُله مخلوق السماوات سقلك وما في الأرض إن عندكم ما عندكم أكتر مما من سلطان شاكتن دليل بهذا واحد ساكتين وإلهي ولد له دليل ما يستان العال إلهي كرنته سال صل الله عليه وسلّم حياة كانتن يا إدين شايين وإلهي ولد له أتقولون مريدين على الله إلهي ما لا تعلمونه أحد علم ورهيم والملايبات كبيرونه سيادي نشرك ما نضعي باي دين شرك ما كتاب باي دين شرك حاجات كهاش ودهو الرائد إلهي إن أشرك إن يتبعون إلا الظنة ديم سيد بان عدو وهذا وحا أفكوا هذا إن الذين قوي يفترون على الله إلهي كأبوني الكذببان لا يفلحون من ليبانهم مهلا وحيلا الجعراء وحلا وحل طلبهم مهلا وحل ج ما كبت بين واحد العزي والنارته وإلا يكون بينه ورطة فلح مهل رويه متعب الله اللهم متعب يليه في الدنيا الدنيا كي يكون نوراني أيام الجوعية ثم يلينا حق النجب مرجع من قد كوضعه ثم نذيقه ما ننسينه نمرح الناس النغار يقدونه كالتجان العذاب الشديد عذاب بره أبغ لما كانوا يكفرون قال لماذا إلا يكون قالوا بين كوبين أو رتان صابت أي اللع عذاب يا عذاب شديده Wallahua aromaa.